ليس الغريب هو الذي فارق الديار وودع الأهل ولكن الغريب هو الذي يجد والناس من حوله يلعبون ويصحو والناس من حوله ينامون ويسلك درب الخير والناس في ضلالهم يتخبطون وصدق الشاعر إذ يقول قال لي صاحب أراك غريبا بين هذا الأنام دون خليلي قلت كلا بل الأنام غريب أنا في عالمي وهذه سبيلي هذا هو الغريب غريب عند العابثين من البشر ولكنه عند ربه في مقام كريم غربا غربا غربا غربا غربا غربا غرب غرب غرب نحن الجباها ورباء وارتضي شعارا في الحياة ورباء ولغير الله لا نحن الجباها ورباء وارتضي شعارا للحياة إن تسل عنها فإن بالظغاء نحن جند الله دوما دربنا درب الابا انت سل عنا فان لا نبالي بالظغاء نحن جند الله دوما دربنا درب الابا غربا غربا غربا غربا لن نبالي بالقيود بل سننضي للخلود لن بالقيود بل سننضي للخلود فلنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد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 تذاكرنا زمانا يوم كنا سعداء بكتاب الله نتلوه صباحا ومساء كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعداء بكتاب صباحا ومساء غربا غربا غربا غربا غربا شعارا للحياة ورباء ولمغير الله لا نحن الجباها ورباء وارتضيناها شعارا للحياة إن تسل عنها فإنا لا نبالي بالطغا نحن جند الله دوما دربنا درب الأباة إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغاة نحن جند الله دوما دربنا درب الأباة غربا غربا غربا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء غرباء غرباء